يا روحك ما تشادي سرى سرى الحبيب في الاوحاد قد رأى المختار ربا قادرا في جمال القدسين الآن وارضاها واجذا جذبت المحبوب نحوا المقصدي عندما صلى عليه الهنا ثم اوحي سير رحيسر الصفا اندجبتي سيدين للسيدي احضري يا روحك ما تشاتي سرى سرائل حبيبي الاوحدي فَكَحَضَرُونَ عَلْنُفُوسِنَا عن عَنْهَا بَلْ وَحَاضِرُ وجيبي وجي يجيب بوخيره عودي احضري يا روحك ما تشادي سرى سرى الحبيب في الاوحادي المضطر يرجو نظره من جمالي غيرت ترددي خادم العتاب يرجو قطفن من رسول الله يحل موريدي احضري يا روحا يما تشادي سر سرائي سراي الحبيب ari